ولو نشاؤل أرنا كهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ۚ إِن يَسْأَلْكُمْ فَيُحْقِرُكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَغْنِيَاءَكُمْ ۚ هَأَٰنَتمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ